حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل محمد, صلى الله, محمد صلى, الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للأوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا علي في كل نادي علي في كل نادي انكم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم او تخليتم ندمتم ان تنازعتم فشلتم او تخليتم ندمتم او تعاديتم خزلتم او تعاديتم خزلتم يا, يا سلامي يا محمد صلى, محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انتم نور الهداية انتم للحاقرو يا انتم نور الهداية أنت مولى الحق رويا حضم قيد القوايا حضم قائدا القوايا انشرودنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ظلم ليس فيه ما يملّ ليس في الإسلام ظلم ليس فيه ما يملّ كل ما فيه يجلّ كل ما فيه يجلّ إنه دين محمد صلى الله على محمد Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu alayhi ve sellem إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وقوة ونظام وقوة صلى الله محمد صلى الله عليه الله وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم حضم ظلمات الليالي واسبق ظلام بعاليه حضم ظلمات الليالي واسبق ظلام بعاليه bu Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu ve sellem sallallahu Muhammed sallallahu ve sellem Muhammed ve sellem